113. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال 114. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء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 وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَقَدْتُمْ مَن دُونَهُ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 وهو الواحد القذار أنزل من السماء ماء فسانت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب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 وََّذِينَ صْوبَرُ بَتِ غَ أَجِهِ رَبّم وَقَام الصَّلَةَ وَآثَقُ مِما وَزَقُناَاهُم صِ وَعَانًا وَيَدْرَعُونَ بِالحَسَنَةِ السَّّئةَؤُولَا إِكَ لَهُم مقُبَ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 وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عَلَيْهِ آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب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 يُبْلِينُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ نَادٍ لَهُمْ مَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُونُ هَادِئٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُ خير بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ما اب وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي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 وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو